أما بعد ربين كينا سينا بني اسرائيل كي ستي والرب انساني جدي قال لك يسان مجتان دي گند گلا سينا قربين جدي نكتسان دي لا تَسْفِكُوا دماءكم لِكَيْ تَسْنِدَنْ گالاسینا گارين گیسنگارین گالاسینا دی گورن اجے سینا جینے وئ ولا تخرجون أَنفُسَكُمْ من دياركم گاندا لے ول ہیم با سینا اولان اولارتی وسان ابے اک گاندا ولن ثم أَقَرَّرْتُمْ ارگانا بےلم تاننی فدتن تشهدون حالا وان هجتن سن رت رقابيو تاتنيني جران ثم أنتم هؤلاء إرقكنا إفي ياج معا يهودا تقتلون أنفسكم لبو تيسن أجيفتن بين لمسا ديدني قبل سكيسن قامانتي والتقابدنين ديدني واررب إتنراتي ارقابيسان هجتن وتخرجون نيافتن فريقا منكم من ديارهم جمع إثنى رآته جند إثنى تبا فتن نبُقَفتنى تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان إسان رتى والجرجار تفتني وسنابه فدلي إثنى رتى هجتني وعيتكم مسارة يا إثنى إثنى ترد فم بوجامين سفادوهم إثنى بيت جلا وهو محرم عليكم إخراجهم هالا إسنراتي حرامتهين جندابات سنوي إن سالفتني إسن أقمتي جندابافتن أقمتي أجيبتن وإستسلا إسان بوجي أمني نبتني نبتتني عدوي جلابافتني أقمتي جالتني جندايافتن أفتؤمنون سلا إسني أمنتني نلقوم أم ستني ببعض الكتاب قري كتابك إسني توراتي أمنتني وتكفرون ببعض جريت <تحدث> كافر تاني جدال <تحدث> رب بinkle إنسان إتعجر يجت إنسان تو كفر في إيمانه ولد ثقابد جري آيات كافر تاني <تحدث> جري آيات أمن جد تورا مرت نأمنه مرتهن كفره خناف رب بinkle ما الجرم جريت أمن تاني جري كافر في داء كفر تاني الإنسان باسنسني وان كتابه كيف سجرو باساجي الرب بinkle جنده وان كتابه ثان كيف سجرو فلا سنيهمو جنده يحسن كتابة قريبتك منتنيتنين قريبتك فرتني فما جزاء من يفعل ذلك منكم نمني وانا قناه الجتقلن إسامالي إلا خذي في الحياة الدنيا تك إنا قيا دنيا كي السجر ربي ستك إيه السملي كتاتي ربي التبوسي ربي نقول لان إيه ستك إيه سجر دنيا دلن سوفي جبا ربي أرقتيتنين ويوم القيامة قيا قيا مالا يردون إلى أشد العذاب ني فمن قر عذاب ججبا ديف فمني خاإسان الرّا حرم بافاً وما الله بغافل عما تعملون يا جمع يهودا وانس انهجت الربين كينا قدقت جزائسني جزائثني قلت عجل الربين كينا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة جركني جيرو دنيا بي تتان اخيردان دنياكن دن اخيركن نني ور دنيا هدان وان سلا اخير اي ساني تلو اي ساني وم دنيا قفكه وجدان جورا ان جيرتان اي سان جيرو دنيا فلا يخفف عنهم العذاب عذاب اثان الرن صخي فهمه تا ولا هم ينصرون ثم تمسا... ثم سمو لين دندياني وكان إسحام قتمس من هنتان نمنع ذابس إن جل إسحام بعفهنجروجكو إسحام تمسى مالي دببنكوا يوج النتين اللالو أقوم علماني تفسيرا جرا بني قري في بني نذير ورج أم أممته أم يهوداتي بني أوسي وليقلت بني نذير أم خضرجي وليقلتي yo jiddu isani tilolli argame tinin wallolan namu go sawal injiru san jalatti burmahe obbele isa ka go sacchan tu للي burmahe lole walla je gandalle wal yasan wans la an kaburra isa ari anje ju horo mararka gura tan ko ni isani rattih haram rabbinke Obleesi sisaka gamac anu boji amejde garu mallaka ka bashetinin malle sanin bita kuni isani isane kesejiru rabbinol ane obbele in tisinati gabrun ma jalaba sa jire obbele yankesang gandaya sina jiren garin kesandiga garin Arre sina jiren arre, sai samal godare lamang gatani laman sun kami gandayasuni ليغا دڠلا سوني گتن كيسانه تجهتن يو اني بوجه اميتننجي ده قبروما جرايث بيتو سنقفتي هوجتن جچور انا فربين كين افاتؤمنون ببعض الكتاب جري افاتؤمنون ببعض الكتاب جري كتابت امنتني وتقرون ببعض جري تكفرتني يا دوب ربنا كن التأنسات نن مال ننجرا ولقد أتينا موسى الكتابة مناسبان عايتنا في دو دبرتي مال يوجنة سينا بني إسرائيل الرعنوها ثوات ننجرا نجمع رجود دا, إسان إسان دا دي دي إساني رت أولا إسيا دكتيس أران ق إسان قفري الآن دابي أن جذاسلا إيمانا دابي أن دينيتنا عقوم عدا إساني تلربت أولا بديل عن اقيثان غرتني جي جيرانيتن جي نعمة نعمه ربي ثانبه اوله نعمه ثانتي كفرودان اقيثان غرتني جيجسان جي ربي نو حماتني ننجر ولقد اتينا موسى الكتاب نبي الله موسى ادهف توراتين كننينيتن ننجرا بينا من بعده ارقم نبي الله موسى بالرسل ارقم توتان حردوف سيفني ديدو باي ثقويه ارگينه دوي ددوبانله ارگمابيرو تين هردوفسيفنه جداربين كينه بني اسرائيل را ارگمتون هدوتو يرگامي وقپينه من بعده بالرسل ارگيثاتي اللي ارگمتوتان هردوفسين دوي ددوبا ايثات ادانن كينه ججتو البينات يو كان معجزام الأطلسات إسافة كنيني جرّة نبييته إسارة غاباته وأيّدناه نبي الله إعيساكنا نجبي السنة بروح القدس جبريلي كبجماتهين جبريلي قلقلوتهين ججبي السنة أفا كلما جاءكم رسول سلجوا في مواني سنتي رَسُولٌ رسول بما على تهو أنفسكم والبنتين هنجالنن وأن فريق سنو والهنجلن يرجمان اثنين تروفي استكبرتم بنتني راجرجلتني ففريقا كذبتم جري إرجمتو تني كجيبسيف تني وفريقا تقتلون جري ساني أموتني أجبتني ويتقن جل الربين يهودا زمن النبي كنا جرنسنة هماثين جريت جرا. أبوه إنسان، قيسان استهدا تنسن، وانسان دبر سن همافي جرا. جلنا إنسان الرت تنسن، ودي سبحانه وتعالى. أبون كنسن، أبوه أقنان، أبوه أنبيو أبو تأجيس، أبوه أن أنبيو تتكفروا. جلاني وقالوا جلان قلوبنا غلف قلبين تينا شفاءة جران جشو مال الراء وانا تجدت قنا رده الراء شفاءة يو كان بيقومتا قمنا نسي بيقومتا براثن هجم نوقود تمني جرى بيقومتا نتنه من جران نجشو نبي محمدين يو كان غلف قلبين تينا قدادا قبدي انتقيت وانا تجدت قنا جران بل عنهم الله بكفرهم ربين الآن إيسان أباري سبب إيسان كفرانيس جشا رحمته أثير رأيسان فغيس سبب إسان كفرني في ججة فقليلا ما يؤمنون هم تقول رأيسان الرأوري أمانو جر يو كا إيمان نساني هم تقول إيمان نساني هم تقول ويتجنه هينو غري كتابة كإسان أمانون سان فكين جا فكريف دبان نسان غري غن دياساني كان أموت نيو يدين جدين كإسان فرصان كمينين كا يو إسان بوجي من بتاجنون ساني <تصفيق> كبيتا جادن تيكاتن تي امنتني غري كاود تيكافرتني جدان يو كان فقليل ما يمينون جيتون اسان رانا ماغا بابا تويو ربيتي امانا جيتو كا عبد الله بن سلام فاني ولما جاءهم كتاب من الله يو كتاب رب ارغما بما نبي محمد رضي الله عنه يكون وان تورات ان وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كانذرا اذا انقوني ثم بعد انتهي ور رب كفر الرت ور ثم بر يوم امه نبيين اخرا دفاتين جرا يسودن ثاني أقعد في سمد لفرة بدت لفرة اسم بلس ناجل أني ارجع هنا وأتدعو أكلة مجلسا يا ربي نبي آخر زمان به جرخ نرد سنو سمت جاني سمت الرتبة بعدني فلما جاءهم ما عرفوا نبيين إثن إسان كتاب إثن كيس تبي خنثني و إثن كفروا به ات كفرني فلما جاءهم معرف كفروا به يشدون نبي محمد كيسان كتاب إساني كيسة تبيكن خوى تلولا ربين ثم إسات النوم تجدني كأصنين كفروا به إت كفران إرجما تahu إسات أبو أم سجداني فلاعت الله على الكافرين أبى في ربي هاجرات ور ربي تكفر يهودا كن الرتي ور نبي محمد تكفر الرتي أبارس ربي هاجرات وجران بيسا وابد ما به أنفسهم وان إسان لبو إسانيت جيجية بتتنسني وابد وفقتي ثم إن أين يكفروا بما أنزل الله ربي وان بوسد كفرورا وارب كأنك من رنبي محمد راتي بوسد كفرورا بغيا وان يفجدك أين ينزل الله من فضله رب كين نبوسه جت وأنني على من يشاء من عباده أبع في الرجل رب تلق فيه بوسه وأنني اتكفرني وأن يكون ابن محمد اتكفر جت لأمني يهوداكم فباؤوا بغضب على غضب جركم دتشأا بغضب دلنسورا على غضب دلنسورا إذا أتني وللكافرين عذاب مهين هم <متع> ما تربت تكفريف ورنا بمحمد واكتب عذاب مهين عذاب جبا جب جب يساني كيسوتيو يساني في جراج للربين كين السبب يساني نبي محمد تكفراني وانني والرب نلاني نبي محمد رتبوس كانت شوددني في جرا وإذا قير لهم آمنوا بما أنزل الله يو يساني جلما والرب نبي محمد رتبوس كانت آمنا القرآن لقوم ساء جلدي ما يوجد أنين قالوا نؤمن بما أنزل علينا وأن من رتبه من قفتي أمن كتابك إن قفتي أمن توراة تجرا ويقفرون بما وراءه وأن تورات بود في وهو حال كتاب تورات بود بإثني الحق مصدق لما معهم وأن إثوات جنجر لقوم ساء تهين كلام ربي تجدي كلام ربي سان كحق كاذار كجلو سان ها لا ان دو قل جدين يا نبي محمد فلم تقتلون انبياء الله مال انبيو ترى ربي اجفتره ارغوان اني ان هر كجلو توجا اجتلك امنت انتات انبيو ربي ما اجتت من قبل خندورة ذورا اك ذكريا إن كنتم مؤمنين يرجعن كن مع من تعث تعثي ما لي في أنبيو تربيس يانا دي محمد هجاء قربدة إثارة العباجل ربي إنا سنمالي أنبيو تربي أجيبه أنبيو تربي استكفره إيه ما لي فكانت بديد لا يدرير جوان كتاوتات يرغبك بتكامن تنتااتي يجر ربيين كده نميرب بتاماني نمني كتابي جاتي اماني نميركم توتتي اماني رقم كتابك كفرو اتي امانه مالي <سؤال> كانا ربيين كده كانت جيجا اكناتين سانتي تاتي ان شاء الله اياتنا في سوره تغولت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته we dem to to berwantiya bakka subscribe je lokana roku tube fi gota dawana kama like go do